بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ان مع العسر يسرا ان مَعَ يسرا فاذا فرغت فانصب و ربك فارغب